أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كَمَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 Yubashiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhü ve rıdwalın ve jennetin l'hüm fiha n'ayimun mutim. Khalidin fiha abada, inna Allah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 قل إِن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم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 سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله ويأب الله إلا أي يتم نوره ولو كله الكافرون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 كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله و الذين يكسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهم فتقوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم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 إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللَّهَ مَعَنَا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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاهِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَلِضُوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ العَظِيمُ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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا يُجَاهِدُوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر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 ولا تُصَلِّ على أَحَدٍ منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 وَلَعَلَّ الَّذِينَ إِذَا مَاءَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ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 قُلْ لَا تَعْتَذِرُ لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَّ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْتَعْمَلُونَ Seyhlefon belli lüküm ezaan kalb tım ilim lügerd o onluk fagird o onluk innem rjes ve mewa o m jenam u jazan bma kanu yksibon yehlefon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 وَصَلِّ عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في فانهار بِهِ فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 165. 186. Yeşütü 1918. 194. 207. 205. Anadolu İzlediğiniz içinore schme Ble substrate think republic resulting diy presence. 215. 26. İzlediğiniz içinreste EXT excelte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 ما كان لأهلي المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسها ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ وَلَا يطؤون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح